الروض المربع شرح زاد المستقنع فصل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار يعني قيام الليل والعبادة في الليل التطوع في الليل أفضل من التطوع في النهار وهذا بإجماع المسلمين أما الفرائض فشأنها غير ذلك الفرائض غير كذا قلش من صلاة الليل أفضل من صلاة النهو إنما في التطوع فصلاة الليل أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه هنا طبعا واضح في الحديث بعد المكتوبة بعد المكتوبة فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل هذا التطوع المطلق إطلاقه عن إيه؟ عن الإضافة إلى شيء مطلق يعني غير مضاف والإضافة ممكن تكون إلى الفريضة يعني صلاة نافلة تتعلق بالفريضة أو يضاف إلى من الأوقات أو إلى سبب من الأسباب مثل صلاة الحاجة صلاة الاستخارة تحيط المسجد هذه مرتبطة بالأسباب أما المطلق فأفضل صلاة الليل ده ينبني عليه إيه إن لو واحد عايز يجعله ورد صلاة يجعله مثلاً في الضحى أو بعد صلاة الظهر أو العصر قبلها مثلا بعد العصر لا ولا بالليل بالليل طبعا أفضل ولا يخلي النهار من صلاة ولكن التطويل بالليل <تصفيق> ماذا؟ صنن <تصفيق> الرطبة أفضل صنن الرطبة مالها يعني مفيش مقارنة هنا ونتكلم على المطلق يجعله في الليل ولا في النهار أفضل إنما الراتبة دي متعلقة بالفريدة يعني مش أنقارن نصلي ركعتين بالنهار متعلقة بالفريدة ولا نقوم الليل ما فيش مقارنة كده ركعات خفيفة ركعات خفيفة يصلي الست ركعات الخفيفة ويطول في ركعتين في الليل بقيت الورد بتاعه رأيي أنا كده إنما ما عنديش فيها فتوى منصوصة يعني. نعم لو قدوا حد ما يبتدي صنده يعني وحما ما يصندش للفرار هيبتدي صنده تدي ام ليه قلت له روات تدي يصلي صلي الفريضه الاول لا والله سفرات يعني الرواتب الاول ولا قيام الليل الرواتب شيخنا بيس الله صلى الله عليه وسلم بدا هو صلاه بدا ايه إيه؟ كانوا بيصلوا يعني سلامه مطلقه كما بسافر كمان هو لما الليل يعني خلاص ابحث لنا فيها انا ما عنديش فيها يعني حاجه اكيدها الواحد يعني هو طبعا النوافر الراتبة دي مؤكدة لم يكن يدعها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا الرواتب مؤكدة ايه بتقول ايه المطلق بيكلم في المطلق اه ايوه خرجها ده ما بيسألوا بقى عن راتبها عايزين لي ده ونا يعني ما شرحناش ايه يا سيدي كلمه تباح اللي هي فين دي لا يا بعد اذان المغرب ما اتكلمناش على الحكايه دي ما فيش حاجة في العبادة سمعته باح ما قل انما يعني ما قلش ركعتين مباحة يعني الركعات مباحة لا انما يباح ان تصلي بمعنى انه لا يكره هذا ولا يستحب استحبابا خاصا معنى يباح أو يجوز أنه لا يكره ولا يستحب باستحبابا خاص فعلى هذا الأساس يبقى كالنفل المطلق يعني تطوع ولكن بعض الأحاديث تدل على أن بين كل أذانين صلاة فيبقى ليهم استحباب من هذا الوجه ودي رواية عن إمام أحمد إنهم مستحبتان يعني ليهم مزية مش زي تطوع المطلق لإن بين كل أذانين صلاة وصلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين ها هغزكم الشوك لمن هتقول حاجة يا أحمد خلاص طيب طيب خلاص؟ ولا في حاجة فيها تاني؟ آه يبقى دي معنى الاباحة آه. وطبعاً ما قلنا ما فيش حاجة سمها نصلي ركعات مباحة يعني ما ناخدش عليها حاجة سمها نصليها ليه؟ رياضة؟ ما فيش كده إنما هقولنا اللي هنا الاباحة هتبقى معناها زي ما أنا قلت كده إن ما فيش كراهة وما فيش استحباب خاص ما فيه استحباب زائد عن عموم استحباب الصلاة الصلاة مستحبة في كل وقت ولكن ده تطوع مطلق ولا ليهم مزية ليهم شيء من المزية ولكن لا يحافظ عليهم يعني, يعني مش كل الأوقات يحافظ عليهم الركاتين دول لا. مش متأكدين طبعا فاش كلام يعني نعم نعم الفط ده ما نقعد يعني تفرق معاك ايه تفرق حاجه في العمل يعني ايوه يعني يعني صلي وخلاص احنا هنقعد نقول افضل ومش افضل صلي انما يعني لو واحد قوي ومش هيروح عليه نومة ييجي بقى السؤال يعني هل يجعل ورده هو هي هيقرأ قرآن وهيصلي او هيذاكر هي وهيصلي يخلي المذاكر بالمغرب والعيشة والصلاة بعد العيشة او اللي هيصلي بالمغرب والعيشة والايه فتظاهر ان الثابت ان يكون بعد العشاء الصلاة ويجعل المذاكرة ولا غيرها بين المغرب والعشاء انما لو خاف تروح عليها الصلاة فاجعلها بين والعشاء يبقى كويس برضا خلاف ايه يا لها كمان في الصلاة طب في السياسة ماشي انما دي الصلاة بتاعت ربنا خلاف ايه ايه الخلاف في خلاف ايه ان ايه لا انت بتقول مش في خلاف يعني كان في خلاف ايه قالوا ايه مين قال ايه خلافا لمين المهم الوتر يكون بعد العشاء ما ينفعش قبل العشاء انما بين المغرب والعشاء دليل ولا مش ليل ليل ف عايز تصلي صلي ورد ورد ركعتين مؤكدتين ورد سته ركعات كمان ورد يعني ما ادراش حاجه افضل دي مساله ثانيه افضل القيام يبقى بعد نص نصف الليل لا صلاه الليل والدخل في الصلاه مثلا بين المغرب من الصلاه بين الظهر والعصر لانها يبقى الصلاه بين المطلق بين المغرب والعشاء افضل ولا بين الظهر والعصر يعني للي هو عاوز ينظم ورده ومالك امره يجعل ورد الصلاه عايز يصلي ساعه خليها بالمغرب والعشاء ولا بين الدور والعصر ولا بعد العشة إذا كان ملك أمره يخليها بعد العشة إذا كان هيصلي غير قيام الليل هيصلي بالنهار تاني يخليها بين الدور والعصر ودى بين المغرب والعشة يبقى بين المغرب والعشة ولكن في معاني تانية تفضل وقت عن وقت يعني افرض هو بيصلي بعد العيشة على طول قيام وعاوز القيام ده بيقوي نفسه وبيذكره بالله فعايز يجعل في النهار شوية وفي الايه فنقول له في الضحى يبقى قبل الظهر مش بعده فإن كان يعني مشغول في الوقت ده وتعيب قبل الظهر والعصر مفيش مانع وبعدين بين المغرب والعيشة هو كده كده هيصلي بعد العيشة طيب وده طبعا غير الصلاة الرواتب زي ما أنا قلت يعني لسه مصر على رأي إنما مصطفى يبحث لنا فيه شوف نمرة ثلاثة بيقول إيه تعليقا على قوله فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل وهو ما سوى الرواتب والوتر إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم بقى أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل وعن عمر بن العاص صدي الله عنه ركعة بالليل خير من عشر ركعات بالنهار وقال أحمد ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل يبقى إزاي نجمع كلام أحمد للأخير مع قوله في الأول وهو ما سوى الرواتب والوتر إجماعه اللي له حاجات على ايه في حاجات كلام اللي احمد ده يعني ممكن ليس بعد المكتوبات ورواتبها وممكن يكون كلام احمد في التطور المطلق والرواتب ما هوش مطلق اللي جاي متاخر مش مسموح له يتكلم بدون عذر كان عندك عذر ولا زارف؟ ما بقول هو إجماع خصط الله بتعدي الروايط بكل روايط ولكن مذكرشي هل هو أفضل من الروايط بكل روايط فهو الظاهر انه ده التطوع المطلق الكلام كله في التطوع المطلق مفيش ما يدعو للمقارنة بين قيام الليل وبين الراتب الـ NV مؤكده شديده التأكيد ما في التطوع المطلق ماشي. يا ريت يا ماشي ماشي لانه ابلغه في الاصرار واقرب إلى الاخلاص. وعمل السر افضل من عمل العلانيه. والإخلاص لكم العبادات الأعظم ولأنه وقت غفلات الناس وتركهم الطاعات ولأن الصلاة بعد النوم أشق فكان أفضل حد بعد النوم وقبل النوم يعني التعليل هنا ده بعد النوم دي ده ده لو كان بعد النوم إنما احنا بنتكلم معنا مطلقا التعليل دي لعلاقه بالنوم هذول يعني الامر الاصرار يعني وتستحب النوافل المطلقه في جميع الأوقات غير اوقات النهي ماشي وافضلها هي الصلاه ثلث الليل بعد نصفه مطلقا عن كلمة مطلقا دي يعني فيها نظر شوي لأن الحديث وخير القيام قيام أخي داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه فيبقى الثلث الذي بعد النصف هو هنا عاوز يقول انه اي ثلث يعني اي تلتليل بعد النصف مش لازم الملاسقة بداية النصف الثاني على طول يعني لو كان السدس الاخير والسدس اللي قابله يبقى برضه كويس السدسين اللي بعد النصف وينام السدس الاخير مش فارقه ثلث الليل بعد نصفه مطلقا اي سواء كان الثلث الاوسط او غيره وقال الخلوتي اي سواء انضم اليه السدس السادس ام لا فين خلوتي ان المشايخنا الشيخ عبدالفتاحة بغدة رحمه الله من خلواتي مش عاجبك ولا ايه شيخنا حاجة جميل يوم الخميس يقوله انت على اللي بيشتمه في محمد عبدالنقصود ما بيشتمه فيك برضه ويقوله ده تلميذ قسامة عبدالعظيم وصوفي زيه ما تحضروا واحد يظهر من ايه زعلان من المداخلة اللي بيشتموا في الشيخ محمد بالمقصود فعاوزني ارد عليهم يعني هياخد وقت درس الخميسة يعني هنقول اخلاق ولا بتاع هنقول ايه هنقول ايه هنقول ايه هنقول نحكي يعني قلتلهم ان شاء الله المرة الجاية الفقه هيرجع ونخلي الجزء بتاع اصول العامة للدين نتكلم فيه على النصح النصيحة والاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا والجرح والتعديل والحاجات اللي هم بيقولوها وانحنا عاملين الحكاية دي زمان مرتبينها احمد حسنين عاملها لنا عايزين نشوفها تاني بقى ونكتبها تاني ونقولها لهم مرة الجاية يعني ايه الضوابط في النصيحة ازاي تنصح الناس ازاي وتنتخي الالفاظ ايه و... وت... ولازم تنصحه تنصح الاول سرا وبعدين كان بيعمل على نيبة وتنتخي الالفاظ يعني ونقول لهم بقى الحاجات اللي هم طيب يا سيدي يعني أي سواء نضم إلهي الثلث السادس أم لا وقال شيخنا أو الأخير يعني أي تلت بعد مصف الليل والنصف الأخير أفضل من الأول ومن الثلث الأوسط ولكن طبعا لا يقال أي تلت ده ده نحن نقول هايصلي قد إيه نحن نقول أفضل وقت إمتى يبقى الثلث الذي يلي النصر ثم الثلث الباقي من النصر ثم وقية الليل نعم قال شيخونة هو ألف الأول خالص في المقدمة ما قول شيخونة يبقى ايوه محددش ايه ايه محددش يعني ينام نصف يعني نصف نصف الليل وينام صدثه ويقوم الثلثة يعني الظاهر ان كده اه ان ينام النصف بس وبعدين يصلي وبعدين ينام ثاني ده ظاهره يعني ده سيدنا داوود يعني ننفذه ازاي بقى انه ما نقولش سيدنا داود كان بيعمل ايه احنا نعمل ايه دي مسألة تانية بقى يا سيدي نام نص الليل اي نص وقوم اي نص على حسب مصالحك وامورك محناش مشترتين عليك حاجة بس تصلي تلت الليل اي تلت فيهم يا سلام عايزين سدس الليل يعني الشوية بتوع العيشة يصلي العيشة هنا وبعدين قوم صلي الباقي اللي باقي من, من التلت ده يعني يبقى هينام نصف الليل بعد العشاء ويقوم سدسه وينام سدسه يعني إنما سدسه راح سدسه راح بين المغرب والعيشة سدسه هورا يفضل بقى ايه تلت بس لو نم نصف الليل يبقى بضل تلت اه ايه سيدي هو نبي صلى الله عليه وسلم ورد في الوقيام ازاي برضو نجمع بين الفعل النبي صلى عليه وسلم هو خصوصيات صلى الله عليه وسلم والقول مقدم على الفعل بمثبت للأمة لان لما يأمرنا بحاجة ويفعل خلافه يبقى ده إذا كانش لبيان الجواز بيبقى اختصاص بي لأن أمر بالصيام على هيئة معينة ثم كان يصوم على هيئة أخرى وواصل ولم يأمرهم بالوصار فواصلوا فغضب فمد وصاله ثلاثة أيام كالمنكل بهم اسمعوش الكلام ليه طيب اشربوا بقى صلى الله عليه وسلم قعد 3 ايام لا اكل ولا شرب لما طبعا هم بقى ايه فوت فقال اني لست كهئاتكم اني ابيت عن ربي يطعمني ويسقيني فبعض الناس قال طيب هو كان ربنا بياكله ويشربه فابن القيم قال يعني بقى ده كلام ولو ياكله ويشربه لم يكن صائما فضلا عن ان يكون مواصلا ولو كال وشرب اكل عادي وشرب عادي مش صايم أصلا مش مواصل ده هو حتى مش صايم سيامعين إنما طبعا المقصود هنا إنه ربنا يقويه يعني على هذا ويصرف عنه عوامل الضعف فيبقى على قوته في طاعة الله عز وجل إنما الناس عاديين يبقى ما يعملوش زيه بقى ليه لي صلى الله عليه وسلم وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا لما في الصحيح مرفوعا أفضل الصلاة صلاة, صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدثة ويسن قيام الليل نمر ثلاثة كان يجم نفسه بنوم أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه المنسائل من سائل سؤالها ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل وهو النوم عند السحر فيستقبل صلاة الصبح وأولى النهار بنشاط فدل دلالة ظاهرة على فضيلة قيام ثلث الليل بعد نوم نصف نصف وذلك حين يسمع الصارخ وقد جرت العادة أن الديك يصيح عند نصف الليل غالبا وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم خبر التنزل الإلهي حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب, فأستجيب له من يسألني فأوطيه من يستغفرني فأغفر له والله أعلم يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم والتلمذي صحاها أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر ويسن قيام الليل يعني سنة مؤكدة قيام الليل وافتتاحوا بركعتين خفيفتين لحديث أبي هرية إذا قام أحدكم من الليل فليفتكح صلاته بركعتين خفيفتين رواه مسلم وغيره والسر والله أعلم لتكون توطئة لقيام الليل وليذوق لذة العبادة ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر قال أحمد قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر فالنفلة بين العشاءين من قيام الليل وتقدم أن صلاة آخر الليل أفضل قال تعالى إن ناشئة الليل يشد وطأ وأقوى مقيلة والناشئة لما بعد النوم ومن لم يرقد فلا ناشئة له ومن لم يرقد فلا ناشئة له وإن بغي أن ينوي قيام الليل الخبر يكتب له ما نوى وهو النسائي وغيره بسند صحيح وله نظائر والتهجد إنما يكون بعد النوم فإذا استيقظ من نومه مسح النوم عن وجهه وتسوك وذكر الله وقال ما ورد ومنه لا إله إلا الله وحده لا شرك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم إن قال الله مغفر لي أو دعا استجيب له هذا من تعرى من الليل اللي يصحى في وسط الليل يدعو بأدعية وبعدين ينام تاني يقول أذكر ويدعو فالدعاء ده إن شاء الله يستجاء وده من فضاء نوم الليل والله أعلم تتمتع انت بالأدعية الجميلة دي كل ما تصحى من الليل تقول الذكر اللي هو ذكر له وتابعاً الروايات أكترها البدء بالحمد قبل التسبيح الحمد لله وسبحان الله أنت متعود سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هنا الحمد الأول وفي يعني رواية التسبيح الأول بس الحمد الأول كتير وبعدين تدعي يعني في حاجة مخصوصة شغلة بلك تدعو بيها ما فيش تقول اللهم اغفر لي إن شاء الله يستجب لك فمرة تقول مثلا ربنا يقدر الانتخابات دي على خير للأمة ومرة تقول ربنا يرزقني يعني النجاح في الحاجة المعينة اللي أنا بذكرها ولا بعملها في الطب أو كده وأطلع تمرج ممتاز بعدد كله <تصفيق> طيب لما يصحى خالص مش هينام يقول بقى الحمد لله الذي احياني بعد ما متني واليه المصير الحمد لله الذي رد علي في جسدي واذنني بذكره لا إله الا الله وحده لا شريك له او غير ذلك مما ورد اللي هي لا إله الا الله وحده لا شريك له وكل الحمد والله كل شيء قدير الحمد لله الذي خلق النوم واليقظه أشهد أن الله يحيي الموت وهو على كل شيء قدير وإن استيقظ من نوم ليل قال دعاء عظيما جميلا لابد أن تحفظه وتقوله لا إله إلا أنت سبحانه اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزرق قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاي فصد ليه يا وله يتأول الإيه؟ آية العمراء لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زبني علمة ولا تزق قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب هذا ورد في من استيقظ من نوم الليل ولا أعلامهم يعني لم أرى من قاس نوم النهاري على نوم الليل يعني ما عنديش إنما لو حد لقى يبقى كويس نقوله برضو من نوم النهار إنما ورد في نوم الليل استيقظ من نوم الليل يبقى عندك أربع أدعية والخامس إذا كنت من نوم الليل حفظتهم؟ قول كده بسرعة تستيقظ تقول إيه؟ الحمد لله الذي أحيان أو الكلمة تقولها الحمد الحمد لله الذي أحيان بعد ما أمتنا وإليهم مشهور الحمد لله الذي ها رد علي روحي وعفاني في جسدي وأذن لي بذكرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير الحمد لله الذي خلق النوم واليقضى مش مكتوب عندكم هنا اللي مش حافظه يكتبه الحمد لله الذي خلق النوم واليقظ الحمد لله الذي بعثني سالما سويا أشهد أن الله يحيي الموت وهو على كل شيء قدير أربع أدعيهم وإن كان استيقظ من نوم الليل يقول لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك أقول أمين اللهم زدني علما ولا تزق قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهد ويسن قيام الليل طيب نكمل الحشية برضه ويقول عند الصباح والمساء وعند النوم والانتباه وفي السفر وغير ذلك ما ورد يعني الأحاديث اللي وردت أذكار اليوم والليلة ويتأكد الإكثار من الدعاء والاستغفار آخر الليل للآيات والاخبار وإن شاء استفتح صلاته بافتتاح المكتوبة وإن شاء بغيره مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم افتتاح المكتوبة اللي هو دعاء الافتتاح أو الاستفتاح كقوله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض إلى آخره أو اللهم رب جبرايل إلى آخره أو اللهم باعد بين خطاياه إلى آخره قال الشيخ ويستحب للمصلي أن يستفتح بها كلها وهو أفضل من أن يداوم على نوع ويهجر غيره يستفتح بها كلها يعني مرة كده مرة كده عايز يجمعهم في شماله وافتتاحه بركعتين خفيفتين وابتهم من الغروب إلى طلوع الفجر ولا يقومه كله إلا ليلة عيد وإن كره المناوئون هم قاعدوك في الأرض وخذوا منك الكراسي يعيني زي بعض إلا ليلة عيد تقوموها كلها جنس نفر يقول مش ايمين ليلة العيد وقعته تيبقى زيوش خدتوها يعني انكار انكار المعلوم من الكتاب بالضرورة <تصفيق> كم مرة يقولها لدري بقى لما لما روى ابن ماجة من قام ليلتين العيد وليلة النصف من شعبان محتسبا في رواية كده في رواية لها ابن رجب قلناها في ليلة النصف مش أنتم تتحكوا عشان أنا بها في الحديث لا في رواية رواية أراناها فيه من قام ليلتين الأيد وليلة النصف من شعبان محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب وفي سنده بقياته والمرار ورواه دول ايه مختلف فيه وروا مالك رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحيي ليلة العيد مبتدع ابن عمر ده على فكرة يعني أكتر واحد كان مبتدع مش كده؟ سمت ابن عمر إيه فحكمه أقرب إلى الرفع منه إلى الوقف لإن زيدنا ابن عمر كان بيتحرّى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو ملوش لازمة بالنسبة له يعملوا برده يقيل تحت ظل شجرة في الطريق محتاج للمقل اللي. إلا النبي أقال إلا يلاقي الغصم يوطي طيب الغصم تشاك مش فاين ما يعمل زي النبي لو يمكن يكون غلط إنما يعني ليه لازمة ملوش لازمة مش مشكلة احتياطاً وده يدل على الاجواز الاحتياط في العبادات ومنه العمل بالحديث الضعيف احتياطه ومين اللي روى مالك مش عاجبة ابن عمر ولا مالك ولا اي حاجة لا ده بواح بواح روى مالك عن ابن عمر انه كان يوحي ليلات العيد قالوا إلا ليالي العشر الأخير من رمضان لما في الصحيحين إذا دخل العشر, العشر الأواخر أحيا الليلة والتقدم يعني إحياء الليل معناه أنه لا ينام فيه ما ينامش في الليل إنما غير كده يرأي نام شوية من الليل ويحيي شوية ويتوجه وليلته النصف من شعبان ذيلو ايه مش عاجبك؟ انت كمان؟ الشيخ الاستيب اصدر مش شخصيحة يعني شخصيحة يعني المهم الا مش بهم ايه كلام من الراوضي لا هو ابن عمر مش ادلة؟ لا امه لو رواية صحيح طبعا تديل طيب امال ايه؟ جنس واحد يسأل من ورايا ده ولا ده؟ شيخي مش شيخي؟ تيش على دموك؟ انا بقولكو اصارت اربعين سنة محدش؟ محدش بيديكو زي مش عشان انا احسن واحد؟ لا. احسن واحد بالنسبة لكم. فاهمينها زي دي يعني ليه? ليه احسن واحد بالنسبة لكم? عشان انا بدور عليكم ودريسكم وحافظكم وبشوف ايه اللي ينفع ويه اللي ما ينفعش. يعني قيام الليل ما نيجي نقوم ده. اكتر مشقة انتم تصورين بتبعلمين. براجع الحفظ وبحاول طبعا صلاتنا مايش صلى وخلاص يعني بيبقى فيه مذاكرة للوقفات والتفسير والعجلة زي كده وبعدين باتطر بقى وده يصلح في بطني وصلح في زوري وزي يعني يعني يا ريت انها هصلل الوحدي هصلل الوحدي وخلاص اقوم وخلي خمس سبع عشر اجزاء في الوقت اللي هقرى فيه معاكو جزئين مسلا لانهارة بسرعة ومش محتاجة افسر ولا, ولا خلاص انها بقعدة يعني علشان تفهموا انا قصدي ايه مين بيتكلم هنا دول حالك اي حالك اذا هم مشكلة عم يعني انه قد نزع عن ده انه هم رب مش دليل يعني بس فكرة ان العلماء الكبار في السعودية وغيرهم هم مش عارفين رواية اذا عمر دي ما عرفاش يعني هم بيقولوا بيدا عكده وخلاص يعني اكيد عم الشيخ مغلطانين اه مغلطانين كل اللي بيقول غلطه غلطان في نظرنا يعني ابن تيمية, ابن تيميه بيقول تصلوا ابن تيميه قال تصلوا امال الكلام ده ارينا في ليله النص امال قال تصلوا ابن تيميه أبن لا ما كذا مره بيقول ايه الشيخ امطيط استنى استنى. استنى ما اسمعتش عايزة اسمعه بس اشوفه يقول الشيخ الشام كده. يقول ان مذهبه مش عدم استحباب الاجتماع عليه. فالليه لديه. مين اللي قال له كده? الكلام ده مش مظبوط برضه. هو مش نصوصه موجودة. نصوص شيخ الاسلام ما هيش موجودة. طب يبقى مش مذهبوا بقى نص على ليله النص نص عليه على ليله النص نص على حديث اه يماليه ها ماشي يا باشا لا, <تصفيق> لا لا لا لا, لا, لا. موجود الاصل, الأصل حضرتك ان على الاصل بتاعه الاستخدام اللي في اصلها احنا حضرتك لا موجود انه من جهة الأصل واتكلم فيديو كمان في النص خصها بالكلام هما طبعا نحن نتوقعي أن المشاكل السعودية ارتقوا أن من المصلحة اختيار سد الزريعة سد الزريعة في العقيدة وفيه العبادات يعني في العقائد وفي العبادات جميعا لأنه كان بيقولوا أن الجزيرة العربية كانت مليانة بلاوي كتير قبل ما هم يعني ف... ف... ف... يعني بيمنعوا زائد أن هم في محل الاقتداء ومش عايزين يفتحوا مجال لأن المسنون يرافقه غير المسنون يبقى معاه حاجات تانية فبيسدوا ده تصوري والله أعلم فهذا قولهم اختيارا لا اعتقاد يعني ممكن الراجح من جهة الأدلة أو الاحتمالات او كده إنما هم اختاروا لهذا القول علشان يا إما ما هماش يعني مذاكرين الموضوع يعني بعضهم يعني مش مذاكر الموضوع مذاكرها جندا كده يعني زي موجب بن رجب أو كده ممكن أيها شيخ مصطفى أقول لنا بقى أنت بتقول إيه حشية واحد. واحد صفحة 22 23 بيقول ويتوجه وليلة النصف من شعبان هذا التوجه لابن رجب وفي حديث معاذ رواه الأصبهني وقال شيخ الإسلام وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل وكان في السلف من يصليها لكن لاجتماع فيها لإحيائها بدعة قال ابن رجب وفي استحباب قيامها ما في ليلة العيد قال الشيخ وأما انشاء شاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصل جماعة راتبة كصلاة الرغائب والألفية ونصف شعبان و27 من رجب وأمثال ذلك فهذا غير مشروع باتفاق علمان الإسلام إن هو بيعملوا صلوات محصوصة غير المشروع بيعملوا صلة محصوصة يسموها دي صلات كذا فيقولوا مثلا عدد ركعات أو فيها تسبيح بعدد معين أو صور معينة وحاجات زي كده ده اللي مش مشروع باتفاقهم يعني ولا ينشئ هذا إلا جاهل مبتدع وفتحه مثل هذا الباب يوجب تغيير شرائع الإسلام يقلفوا بقى إيه؟ صلوات ويخلوها خاصة بهذه الليالة ما فيش ما من دي ولا ثبت دي طبعا متفق عليه مش فاكرين مطلق الصلاة يعني قيام الليل, الليل لا صلوات مخصوصة واما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلى جماعة راتبة كصلاة الرغائب والألفائي عرفت بقى وصلاة نصف من شعبان صلب عدد مقدر وقراءة مقدره ووقت مقدرة و27 من رجب وأمثال ذلك أدب لغير مشروع به وقال أيضا صلاة الرغائب بدعة المحدثة لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم الأحد من السلف وقال أيضا لا أصل لها بل هي محدثة فلا تستحب لا جماعة ولا فرادة فقد ثبت في صحيح مسلم أنه نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام او يوم الجمعات بالصيام والاثر الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء بيتكلم بقى في الرغائب الالفية والحكاية دي طبعا اما آه. اوزار الشيخ الشمقيتي يقول الكلام اللي تلت سطرة لكن اجتماع فيها دحية بتاع آه, اه ولكن احنا نقلنا في ابن رجب قرأنا نقول عن شيخ الاسلام وعن غيره هو تمسك بالقولة دي ووليه أقوال تاني شيخ الإسلام وبعدين يعني طبعا خالد بن معدان وغيره من أئمة الشام ووفقهم سيدنا إسحاق ابن راهوية أظن مكحول برضو دول قالوا بالاجتماع والشافعي قالوا أستحب كل ما روي أو كل ما كل هذا ها مورد يعني ايه لا لا ما قالش المورد قال ظاهر كلامه يستحب كل ما قيل في هذه الليالي لا موجود موجود فطبعا يعني معظم العلماء معظم العلماء استحبوا إحياء الليلة واللي استحبوا في جماعة في المساجد إسحاق وعلماء الشام دول من التابعين وظاهر كلام الشافعي الإمام أحمد ورد عنه في ليلة المصف ورد ايه اظن في ليلة العيد يعني ورد في واحدة منهم ليلة العيد وخرجوا على ليلة المصف مش كده مش العكس اه ورد عنه كده فقاله يبقى ده القول المخرج كده يعني مذهبه ما مدام ماشي في ليلة العيد كده يمشي في ليلة المصف كده فيعني الامور قريبة وبعدين شيخ الإسلام وغيره قالوا أن الاجتماع في الصلاة أحياناً لغرض مجالس فاش حال يعني كان الناس هتكسل ومشى بتاع يبقى الاجتماع أفضل موجود يعني احنا قلنا الكلام ده أيام المشكلة انه بعض متأخر المالكية الامام نفسه لا ما وردتش عنه هدي هم اللي قالوا انكروا الحكاية دي يعني ده المذهب الوحيد فانت رحت سألت واحد من متأخر المالكية فقال لك لا ماليش دعب الحكاية دي عمري ما صليها الى مرة مش عارف ايه الحكاية دي بس عشان طيب يعني صلىها يعني هيبتدع عشان ما يزعلش المشايخ لا يعني معناها انها جائزة بس مش هو بقى ماشى على الملكية فانت راح تسأل واحد المتأخر الملكية هو ما بيش غير متأخر الملكية اللي انكروا القصة دي. لا اذا كان عنا هو او غير او مش اكدين انهم معصرين يعني. منزعب المعصرين بقى احنا متكلم عالسلف بالوقت. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هو طبعا اللي بنختار اللي نراه أنسب لحال المكلفين طالما أنه له دليل محتمل وقال به علماء معتمدين لازم الشرطين ده دليله محتمل والشرط الثاني ده علشان اعتبار ان احنا يعني اقل من المجتهدين يعني فلازم يكون في حد معتمد قال وطبعا ما فيش حد معتمد زي الامة المتبوعين يعني الامة الاربعة والسفيانان والاوزاعي واسحاق الامة المتبوعين دول طبعا اشد الناس اعتمادا وممكن اللي بعديهم كمان يعني دول دول أئمة الناس سيدنا إسحاق إمام أهل خرصان والأوزاعي إمام أهل الشام وسفيان إمام أهل العراق والليث إمام أهل مصر ومالك إمام أهل المدينة والشافعي إمام أهل مكة وأحمد إمام أهل الصنة وأبو حنيفة طبعا الإمام الأعظم هو والامام مالك مش ويتوجه وليله النصف من شعبان عم يتوجه يعني يصير وجيها له وجه يعني يصير ليه وجه يعني ليه دليل ليه يعني ما لهوش خالص ما فيش احتمال انما يتوجه يعني شئ جديد زي صلاة الرغائب والحكاية دي آه لأن هم ألفوا صلاة ما هو بعديه تفهم لو قرأت اللي بعديه تفهم لا بيقول العمل بالخور الضعيف لا يجوز يعني في وأم أبو حنيفة ومالك وشفا لم يسمعوا بها بالكلية دي اللي هي صلاة الرغائب والألفية بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثاء وتخلو ذلك الآقاب ومثله الترغيب والترهيب بالإسرائيات والملامات ونحو ذلك مما يجوز بمجرده إثباته حكم شرعي لا استحباب ولا غيره لكن يجوز ذلك في الترغيب والترهيب فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع يبقى نرغبه الليالي اللي اللي كلها مستحبة فده بيرغب في الليلة دي بالذات ده علم حسنه بالشرع ولا معلمش القيام الليل مستحبة في الليلة دي ولا ده احتمال يكون غلط يعني ليلة النص دي استحباب القيام فيها ثابت ثبوت قطعي ولا في احتمال يكون لا اه ده ثابت ثبوت قطعي فيبقى الترغيب هنا فيها بذكر فضل زائد او نحو هذا ده اللي يؤخذ بالحديث الضعيف ما يثبتش استحباب لاستحباب ثابت بالادلة القطعية إنما الاحتياط بنعمل سبيل الاحتياط لو جه الفضل الزائد خدناه ما كانش موجود يبقى, يبقى خدنا الفضل الأصلي قال فإنه ينفع ولا يضر يعني لو صليت الليلة دي يلفع ولا يضر اشتفى مشغول بالتليفون عشان ما يسمعش الكلام الخر والإيمان نتدور على كلام الارجاف واعتخاد موجبه يتوقف على الدليل الشرعي قال ابن القيم وغيره الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر فإن الله لا يعبد إلا بما شرعه على السوني رسوله يبقى لازم يكون صلاة الليل ثابت في صلاة جديدة يبقى نقولك لا لازم دليل إنما جي حاجة في فضل في فضل شيء ثابت فعلا صيام حاجة أو قيام حاجة دي خلاص بفعش مشكلة وطبعا لو قدرنا ان نقوم الليالي دي كل واحد لوحده يعني عرفنا إن الناس هتقوم فعلا وتجتهد هيبقى خروج من الخلاف احمد من الوقوع فيه انما المتوقع انه لا ما فيش اجتهاد ولا فيش الكلام ده فعلى هذا الاساس اضطرنا نختار انها اخدنا مذهب اللي هم حوالي اربع خمس ائمة انها تقام كل سنة وجماعة وفي المسجد وكل حال ففيها دليل محتمل وفيها وفيها أقوال أئمة يعني أئمة معتمدين فيجوز الأخ وإن كان الأفضل الخروج من الخلاق ولكن مش أدري وإذا مثلا في المسحة الجورب مثلا يعني حتى الشيخ أسامة اللي بيحب التشديد وهذا القول لم يقل به أحد غير شيخ الإسلام نقول ناس عن جورب الخفيف ده وعلى ذلك يقول يعني لو ستة عجوزة ولا راجل مريض ولا بتاع يعني نقول له ماشي الحال ده اللي ينسبه علشان يتعبد نقولنا له لا ممكن مش هيصلي فالاختيار وإن كان القول شاذ بنختاره أحيانا لإن فيه مصلحة الناس الشيخ أسامة أحد الأسامات الموجودة يعني يعني ما هوش مشغول قوي بمرعاة يعني هو بعيد عن هذا الموضوع فبيتكلم مسألة علمية بحتة وخاصة يعني هو في الفقه هو قال أنا متقن في المذهب الملكي سألني في الملكي ماشي في المواريث على اي مذهب ماشي. غير كده لأ. مش هو قال كده اما جاي يدرس. ف... فطبعا تسألها يعني هو الملكي كده هو الملكي كده عنده. فقال الملكي. يعني ما هو قوي ايه الانسب لكو وايه اللي مش انسب لكو ما يعرفش. يعرفناش برده. مسعى الجورب؟ ما له؟ قريباً فيديو هم معرفش؟ شيره تايمين هو اخدين بكلام شيخ الاسلام هم تايمين يعني واليبن فايب احنا مفيش وجه للمعارضة يعني مفيش حاجة تخبط زيادة عن اللي موجود في ابن إيه اللي هيثبت زيادة؟ إيه اللي هيظهر ما كانش ظاهر وهم خلاص مفترقوا إلى الفرق التلاتة فرقة بتقول لا ما فيش فضل زيادة وفرقة بتقول في فضل زيادة وده جمهور العلماء ويستحب القيام والإحياء وكده ودول الأكثرين والأقل يعني بعضهم اللي هم حوالي خمسة خمس أئمة قالوا يا جز في المزج ولكن غيرهم يعني مفيش غير الأوزاعي برضو خد بالك اللي قال لا قال يابوز بس جماعة بس مش في المسجد يابوز يعني إحياءها بس مش جماعة في المسجد يعني الأوزاعي وصد إسحاق ومالك لم يروع عنه شيء والإمام أحمد ما فيش حاجة بتقدر تقوله والإمام الشافعي الظاهر أنه استحب هذا الظاهر يعني الأميل أو الأفهم في الكلام أنه هو استحب هذا ولو حتى يبقى موردش عنه ويبقى عندك الأوزاع يقصد إسحاق من الأئمة المتبؤية فيش غير كده وإسحاق عنده جماعة من التابعين أئمة برضه هماش أئمة علم يعني ما هماش كده عبدين وخلاص لا ده من أئمة العلم يعني لو تقرأ تراجمهم حاجة مرعبة يعني في العلم ما هش ناس كده وخلاص وتابعين يعني ما هماش مش, مش طبقة كمان الأئمة المتبوعين لا قبليهم لأن الأئمة المتبوعين في طبقة اتباع التابعين فالتبعين أعلى فيبقى احنا اي يعني هنتعصب لإيه يعني اسحق قصد الأوزاعي وكلاهما استحب القيامة ما غير متأخر الملكية اللي قاله لا مفهاش فضل وقعد احنا قلنا لا يثبت لها فضل ثبوتا قطعيا وبعدين طبعا ابن رجب وابن الجوزي اللي قرى بقى كلاب بن الجوزي يبقى حديث كتيرة في الموضوع اللي هي متكلم فيها دي وقال يعني على استحباب احياء الليالي وبتاعه وبعدين قال اما بقى الاحاديث الضعيفة فدي ما نشدعو بها خالص لان احنا لا نعمل بالضعيف ولا يبوز العمل بي ولا ننظر اليه قلت الله بل قبل كده بقى ما كانش ضعيف اقرأت تبصرة بقى لابن الجوزي استقرأت جملة الاخيرة دي شتمتوا بقى في الحديث الضعيفة وان ما يصحش حد يجي جنبها خالص وانه ما يعملش بيها ولا نيجي ولا نستفيد منها ولا نعمل فده معناه ان الحديث اللي ذكرها دي بيصححها بيقويها يعني على الاقل يعني ان كانش مثلا صحيحة حسن تبقى حسنة لغيرها حسن لغيره من انواع المعمول به. الحسن نوعين والصحيح نوعين. شيخ بنجاوزي ما كانش من اللي بيعتمد احكامه معنا. <تصفيق> اه معلش بس كان من الحفاظ برضه. <تصفيق> ايه. محدش سلم له. الا <تصفيق> اه. <طبعًا. تصفيق> هو اصلا في احكامه على الهاتف انتوقت جامد جدا يعني اظن ازاي اللي والمين زفر في السير اخناه. كان كمان شنوب. <تصفيق> ايو يعني بس مش زي مسلا اسامة حامد ولا مصطفى مرس. اتخذ ايه انت لايه? اتخذ ايه انت لايه? اتخذ ايه ايه بس المشكلة نحن نحن السلامة الصحابة وسلك الرغم اهتمامهم بالقضايا دي يعني دي حاجة مفيش نقلات ان هم بيها باعت... يهتموا بيها ما هو اصلاح يهتموا بيها ازاي هم كانوا مش مين اللي بيقول سيدنا علي ولا مين كانوا بيحيثوا لو قيل لهم تموتونا غدا لا يفعلون زيادة عن اللي بيفعلونا لو قالوا للراجل بكرة هتموت مش هعمل حاجة تاني فعايز ايه في قيام الليل عاوز ايه يعني بيقوموا الليل ها الليل محتاجين نجمعهم عشان ننشطهم بيروحوا يلعبوا الجيمز ويقضوا على الفيسبوك مش محتاجين فمش محتاجين وبعدين طبعا كان التشريع والتفريق بين الواجب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قامش التراويح خالص قام ها يوم والتاني والتالت وبعد كده بطل تالت يوم تالت يوم المسجد اتملأ وبقاش في مكانه وبتاع فرح مبطل وثابهم لحد وفاتهم بطل بما يدل وده طبعا فيه دليل على فضل الصحابة اه طبعا ده مفيش كلام لان لو كان الانسب ليهم يجمعهم كان جمعهم يعني بعد ما ثبتت الشراء سيدنا عمر جمعهم لانه خلاص ان ما فيش تشريع يعني ما التباس في التشريع ولا تصور وجوب ولا اي حاجة طيب يا صلى يعني مثل عشر اوال من تلحية مروي فيها حاجات كدير واستعداداتهم واهتمامهم بالايام دي يعني دي حاجات في الدين كبيرة لا ده دي, دي افضل ايام السنة انا قصدق يا عم شيخي يعني كنا نعمل ديلة النص حاجة جامدة اول ولازم نعمل يعني لازم نجتمع عليها واللي ما يجيش يبقى مش عارف ايه يعني ولا لازم يكون قدرها في الدين بالمنظر دي ده بس يعني. لا يعني اعملنا فيكو حاجة. <تصفيق> بنقول بس. لا يعني بنقول بنقول وبنهزر وكده يعني. لو الموضوع اخطر من كده. كنا عملنا اكتر من كده. <تصفيق> اه يعني احنا طبعا ان حتى, حتى لو انتم يعني تنتبهوا معذرناش واحد بحاجة مثلا. مش كده. يعني معذرناش واحد بفلوس او باي حاجة. يعني مفروض يعني أنا رأيي إن مفروض يقف فيه تعزير إن أنا تربية أنا عايز أحملكو على بعض العبادات علشان احنا مقصرين في الجانب ده أيها حمال أتفضل فده أنا شايفه مناسب يعني وبعدين اللي اللي بيقول لأ بناء على مسألة علمية ما إحنا عارفين المسألة العلمية واللي بيقول لأ على احتياط أو مثلا على كلام ان ده بدعة. لا انا مش بدعة. كانت بدعة اهو ده قولهم يعني. زي متأخر الملك ايه. واللي بقى يعني مكسل او بعدين بيفوت في عضو الناس. يعني مجراش حاجة انه يبقى مش مذهبه ويجي. علشان ما يفوتش في عضو الناس. وعلشان ما يروحش يكسل وينام وضع الوقت. وعدين كلنا. بدون استثناء إما بنبقى لوحدنا بننكسل وبنكسل دي يعني تقدباً بقول يعني مش بنكسل بس ولا يا حماد الواحد إما بيبقى لوحده بيكسل ده أحسن الاحتمالات يعني كانش يعمل حاجات تانية أبيحة وفي ليلة اللايالي يعني اللي هي فيها احتمال اللي فحتى لو قلنا الأحاديث ضعيفة يا شيخ مصطفى يعني ابن الجوزي ما يعتمدش قوله وما لا أحاديث ضعيفة ترغيب في ليلة يستحب الاستحباب قطي ومزيد الاستحباب ده, ده اللي فيه الأحاديث الضعيفة فيه يبقى ما احنا بنعملها احتياطة فيبقى تربويا ان الناس دي تكتهد لان ما اكتهدوش هتبقى مشكلة ما تعبدوش فيه مشكلة عشان انتم محملين بواجبات كتيرة لو ما تعبطوش هتضيعوا الواجبات او تأتوها بطريقة فيها معاصي وفيها مشاكل وفيها قصور فبقى الحاجات دي اقرب الى الضرورة بالنسبة لكم احنا ما بنحملش العامة ما هم ضيعين, ضيعين انما القائمين بالدعوة شوف صورة المزمى الاولها ايه ايوة ها العبادة دي علشان محتاجها بعد كده في النهار محتاج شكر محتاج ها فطبعا يعني قم الليل وبعدين بعد كده يا أيها المدثر قم ايه فأنذر بقى وربك فكبر وثيابك اختهر ورجزة فقا فيبقى مضطرين الى هذا فده ضرورة تربوية وعلشان اداء الوجبات دي قلولا ان العبادات مضطرين اليها في اداء الوجبات ما كانش النبي اعتكف صلى الله عليه وسلم وترك الدعوة او التبليد يقولك الدعوة واجبة والاعتكاف سمنى يبقى نترك الواجب من اجل السنة آه نترك الواجب من اجل السنة لان السنة احسن من الواجب في الوقت دة يعني تدعو طول السنة وتعتكف في دول احسن ما تدعو طول السنة وتدعو في دول احسن لان الاعتكاف ليخليك تدعو كويس في بقية فكذلك الليال اللي زي كده باضطر الناس كسلان ألو الناس مجتهدة من نفسها خلاص. فيبقى ده ضرورة اربويه. اياك حد ما يحضرش. اظن واضح الكلام. اي مرجف هيعرف انه بيفوت في عضو دي الناس وهياخد كل اللي بيعك في الدعوة علشان ما تعبتش. طيب ايش خبعة فاني شدد ان هو يحكم في التضعيف ولذلك كتاب والموضوعات في حاجات كتيره ممكن مش مش يعني يعني احنا مش معتمدين قوي على تصحيحه اعتماد كبير ولكن يعني اهم من الحفاظ برضو مهما كان يعني قصد ان فيها فيها رمأ يعني اصلا مش حديث واحد ما هوش حديث واحد ده جاي بقى حديث كتيرة وبعدين نشوف كلامه في الشتيمة في الموضوع وانه ما عملش به وانه ينظر اليه يعني بما يدل على انه وبعدين يعني انغلط في حديث ولا اتنين ولا تلاتة معجز ذكر حاجات كتيرة ففيها رمأ يعني فيها الحديث فيها احتمال إنها تصل إلى مرتبة الحسن لغيره أو نحو هذا ما هيش يعني ثابتة الضعف ولو قلنا ضعيفة يجوز العمل بالضعيف برضو عند الجمهور أو عند الجميع زي ما بيقول نويع الكل قاله أو الجمهور خلاص ووقفين على صلاة ليل ونهار مسنى مسنى بقى. الساعة بعد كام عشر ونص طيب على الله. الليل تأقب على حديث السيرة في البخاري حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول اللهم انجي الوليد بن الوليد وعياش بن ربيعه اللهم انجي المستضعفين من المسلمين او كما قال صلى الله عليه وسلم ولذلك اظن ان له صحبه اعني عياش مش عارف يعني التعليق ده ايه يعني عايزين تقولوا ايه هو احنا قلنا ملوش صحبه ها اه يعني عايز تعرف ايه اللي حصل يعني لا يعني ما هو ما قالش باين مش كده هو روعه من الله انا قلنا عن واحد منهم اللي هو هش ان شاء هشام مش كده هشام اللي قال ان انا عملت وسويت طلعت ايه هو قرا انا ما اعرفش في القصص اوج اعرفش في التاريخ يعني النشاط بالوقت يعني الاجازة نص السنة المفروض يبقى فيه نشاط شوية